حسن الله عليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين ما حكم من يستغني بالقران ويقول نكتفي بالقران عن السنه ويسمي نفسه بانه قراني من يدعي هذه الدعوه انه يستغني بالقران اي يكتفي دون عمل بسنه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فالحقيقة أنه ليس من أهل القرآن حتى وإن لقب نفسه بأنه قرآني الحقيقة أنه ليس من أهل القرآن لأن القرآن الكريم جاء فيه في مواضع كثيرة جدا الأمر بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام والأخذ بما جاء عنه وجعله أسوة في أقواله وأفعاله وأخلاقه وادابه ومعاملاته فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر قال الله عز وجل في القرآن وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فالذي يدعي الاستغناء بالقرآن والاكتفاء بالقرآن وعدم العمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام الواقع والحقيقة أنه كافر بالقرآن وليس من أهل القرآن بل لا يكون من أهل القرآن حقا وصدقا إلا إذا أخذ بسنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه نعم حسن الله ليكم كيف تتحقق السعادة بالقرآن؟ هذا السؤال عظيم جدا كيف تتحقق السعادة بالقرآن اولا ينبغي أن يعلم أن القرآن هو كتاب السعادة ينبغي أن يعلم أن القرآن هو كتاب السعادة فلا سعادة إلا بهذا الكتاب العظيم كتاب السعادة في الدنيا والآخرة وأنزل هذا القرآن من أجل السعادة انزل هذا القرآن الكريم من أجل السعادة في الدنيا والآخرة وقد زعم المشركون أن القرآن انزل على محمد صلى الله عليه وسلم ليكون سببا لشقائه وشقاء أصحابه معه فانزل الله جل وعلا أوائل سورة طه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى اي ليس الامر كما يزعم هؤلاء ما انزلنا عليك القران لتشقى ما هو ضد الشقاء ما هو ضد الشقاء السعاده والاصل في النفي الاصل في النفي انه ليس نفيا صرفا فقوله ما انزلنا عليك القران لتشقى اي انما انزلناه عليك لتسعد أي إنما أنزلناه عليك لتسعد فالقران كتاب السعادة وهذا المعنى المقرر في أوائل سورة طه جاء أيضا تقريره في خواتيمها كما مر معنا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى نفي الضلال فيه إثبات الهداية ونفي الشقاء فيه إثبات السعادة فالقرآن الكريم هو كتاب السعادة القرآن الكريم هو كتاب السعادة وهنا يأتي السؤال الساء الكريم كيف نسعد بالقرآن كيف نسعد بالقرآن الكريم هذه السعادة التي تنال بهذا القرآن الكريم لا تكون إلا بتحقيق ما دل عليه قول الله سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته يتلونه حق تلاوته وحق التلاوة يكون بالقراءة القرآن والعناية بقراءة القرآن الكريم والأمر الثاني العناية بالتدبر والفهم لمعاني القرآن الكريم والأمر الثالث الاتباع لما جاء في القرآن الكريم الاتباع لما جاء في القرآن والاتباع نفسه هو من تلاوة القرآن بل لا يكون تاليا للقرآن إلا إذا كان متبعاً للقرآن الكريم فالسعادة لا تنال بمجرد الحفظ لحروف القرآن وأيضا النجاة يوم القيامة لا تكون بمجرد الحفظ الحروف القرآن وفي صحيح مسلم أن من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة رجل حفظ القرآن ليقال حافظ فحفظ الحروف مجردا ليس لا تكون به السعادة بل لا بد مع حفظ الحروف من الفهم للمعاني ولا بد أيضا مع فهم المعاني من العمل بهذا القرآن الكريم نعم الله ليكم. ما هي علامة قبول الحج علامة قبول الحج أولا ينبغي أن يتنبه إلى أنه لا يمكن لأحد أن يجزم لنفسه أو لغيره بأن حجه أو صلاته أو صيامه متقبل لا يجزم لأن هذا الجزم ضرب من التزكيه للنفس أو للغير والله تعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى فليس للإنسان أن يجزم لا لنفسه ولا لغيره بأن حجه متقبل أو صيامه متقبل وقد مضت السنة من لدن زمن الصحابة إلى يومنا هذا أن المسلمين يلقى بعضهم بعضا يوم عيد الفطر عقب عبادة الصيام العظيمة ويوم عيد الأضحى عقب عبادة الحج العظيمة فيقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم تقبل الله منا ومنكم وهذه مضت بها السنة من لدن زمن الصحابة رضي الله عنهم والمسلمون ماضون على ذلك تقبل الله منا ومنكم تدعو لأخيك ولنفسك أن يتقبل الله منك وأن يتقبل منه لكن لا تجزم لنفسك بالقبول ولا أيضا تجزم لأخيك أو أي من إخوانك مهما رأيت من حسن العمل لا تجزم بالقبول وإنما تدعو الله عز وجل أن يتقبل وابن عمر رضي الله عنه يقول لو أعلم أنه تقبل مني سجدة واحدة لكانت خيرا لي من الدنيا وما فيها لكانت خيرا لي من الدنيا وما فيها وانظر قول الله عز وجل والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله، وجله أي خائفه خائفة من ماذا عائشة رضي الله عنها كما في المسند بسند صحيح سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن معنى هذه الآية قالت يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف أن يعذب هل هذا هو المراد بالآية؟ قال لا يا بنت الصديق ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل انظر في هذا المقام لقوله تعالى واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا نقل ابن كثير رحمه الله في تفسير لهذه الآية عن وهيب بن الورد أنه قرأ هذه الآية وبكى قال خليل الرحمن ويبني بيت الرحمن بأمر الرحمن ويخاف لا يقبل ربنا تقبل منا فإذا العبد لا يجزم مهما حسن عمله ومهما اجتهد في تكميله لا يجزم بالقبول. بل يسأل الله تبارك وتعالى القبول لكن ثمت علامات تمت علامات تكون بعد الحج هي من امارات القبول لا يجزم بوجودها أن العمل متقبل لكنها أمارات مؤشرات دلالات خير وهي أن تكون حال الإنسان بعد الحج خيرا منها قبله إن كانت سيئة قبل الحج تكون حسنة وإن كانت حسنة تكون احسن. هذا من علامات القبول لأن الحسنة تنادي أختها الحسنة تنادي أختها فهذا من علامات القبول لكن والعياذ بالله لو أن, لو أن إنسان حج وبعد الحج استمر مثلا متهاوم في الصلاة وتارك لها أو مثلا عاد كما كانت حاله سوءا أو أسوأ هل هذا من علامات الخير؟ لا والله فكون حال الإنسان بعد الحج تحسن ويجد من نفسه إقبالا على الخير وبعدا عن المحرمات ومحافظة على الفرائض والواجبات هذا كله من أمرات الخير والدلائل والشواهد عليه نعم أحسن الله إليكم يقول السائل ما حكم من أحرم من جدة للعمرة وهو في الفندق في جدة وهو ليس من أهلها إذا كانت هذه العمرة نشأت عنده في جدة فحكمه حكم أهل جدة شخص دخل ليس من أهل جدة ولكن دخل جدة لعمل ولم يكن عنده نية العمرة ثم نشأت عنده بعد إتمام عمله أن يعتمر من جدة فإن حكمه حكم أهل جدة لأن العمرة نشأت عنده في جدة أما إذا كان أتى من بلده ومن نيته العمرة وأنشى العمرة في جدة فإنه يكون بذلك قد ترك واجبا من واجبات حجه ألا وهو الإهلال أو الإحرام من الميقات نعم أحصل عليكم يقول قال بعض الناس أن قوله صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي إلى 73 فرقة يشمل أيضا أديانا أخرى سوى دين الإسلام فهل هذا الرأي صحيح؟ أعيد السؤال يقول قال بعض الناس أن قوله صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي إلى 73 فرقة أن هذا يشمل أيضا أديان أخرى سوى الإسلام، أي التي توجد في هذا العصر، فهل هذا الرأي الصحيح؟ لا غير صحيح، لأن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، في هذا الحديث، وستفترق هذه الأمة، وستفترق هذه الأمة. المراد بالأمة هنا أمة الإجابة وليس أمة الدعوة. لو كان المراد أمة الدعوة. لا دخلت كل الأديان لأن كل الأديان وجميع الناس على اختلاف أديانهم هم من أمة الدعوة من أمة الدعوة هاي من الأمة الذين بعث النبي صلى الله عليه وسلم لدعوتهم إلى الإسلام لكن المراد بقوله وستفترق هذه الأمة المراد بالأمة هنا أمة الإجابة أي من قبل ما جاء به الرسول لكنهم افترقوا في الأهواء فلا يدخل في ذلك آآ الأديان آآ الأخرى وإنما هو خاص بالفرق التي وجدت في هذه الأمة بسبب الأهواء والبعد عن كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه نعم حسن الله عليكم يقول تم الانتهاء من رمي الجمرات وتم عمل طواف الإفاضة والسعي قال ثم توجهت الى طواف الوداع ولم اتمكن لوقوف رجال الشرطه على الابواب ومنعوني من الطواف او من الدخول فركت السياره وتوجهت الى المدينه فما الحكم رجال الامن لا يمنعونك من الطواف كل وقت وحين وانما الوقت الذي منعوك فيه من الطواف سبب امتلاء المسجد الحرام بالطائفين فلما يصبح ثمه مجال لدخول أعداد أخرى من الناس فيمنعونهم حتى يخف الزحام ويخرج أعداد من أولئك الذين هم داخل الحرم ثم يؤذن بعد ذلك لاخرين في الدخول فكان المفترض عندما وصلت إلى المسجد الحرام ومنعت لكثرة الزحام في أن تنتظر حتى يخف الزحام ثم تذهب إلى بيت الله سبحانه وتعالى وتطوف طواف الوداع وطواف الوداع واجب من واجبات حجك وتعتبر فالرت في هذا الواجب وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما فعليك أن تذبح شاة بمكة توزع على فقراء الحرم لتجبر هذا النقص الذي حصل منك بتركك لواجب من واجبات حجك نعم أحسن الله ليكم يقول ما حكم قراءة القرآن في جماعة عند موت أحد الناس وأخذ الدراهم على ذلك هذا ليس له أصل هذا من البدع المحدثة والأعمال التي ليس لها أصل في هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه سواء باستئجار من يقرأ بالدراهم أو بدون استئجار فهذا ليس له أصل في هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وإنما هو من الأمور التي أحدثها الناس نعم أحسن الله ليكم يقول ما حكم من أهل بالعمرة مما كان الميقات ولم يرتدي الاحرام إلا في جدة في المطار من اهل بالنحران من الميقات وعليه اللباس لباس المخيط هو مرتكب محظور من محظورات هو ولبس المخيط واذا كان قد تعمد ذلك فانه ياثم بتعمده للبس المخيط والإهلال وهو لابس لي المخيط. فإذا كان متعمدا لذلك فإنه يؤثم بهذا التعمد لارتكاب هذا المحظور من محظورات الإحرام. وعلى كل عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى مما حصل من، وأيضا عليه أن يفدي فدية الأذى وهو مخير بين أمور ثلاثة ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله ففدية من صيام. أو صدقة أو نسك إما أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يذبح شاتا لفقراء الحرم وكذلك الاطعام لستة مساكين أيضا لفقراء الحرم نعم أحسن الله ليكم يقول هل يجوز المرور أمام المصلي في المسجد الحرام أو المسجد النبوي إذا كان منفردا جاء في النهي عن المرور بين يدي المصلي الوعيد الشديد عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لا كان خيرا له أن يقف أربعين خريفا أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه ففي هذا وعيد شديد. عن رسولنا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فالواجب على الإنسان سواء في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو في أي مسجد آخر أن يحرص على عدم المرور بين يدي المصلي لكن فيما يتعلق بالمطاف فيما يتعلق بالمطاف فالأصل فيه أنه للطائفين فإذا جاء إنسان وسط هؤلاء الطائفين وفي الزحام الذي في الطواف أخذ يصلي أخذ يصلي الحق ليس له الحق للطائفين الحق ليس له إنما هو للطائفين نعم ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله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 دقه وجله اوله واخره سره وعلنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم يا عزيز يا متين أن تنصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم انصرهم في أرض الشام وفي كل مكان اللهم كلهم ناصرا ومعينا وعضدا يا ذا الجلال والإكرام اللهم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم حقن دماؤهم اللهم آمن روعاتهم اللهم استر عوراتهم اللهم احفظهم في أعراضهم وأموالهم وأنفسهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك اللهم إننا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أمتنا ولا تأمرنا